وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه والعض عليها بالنواجذ ابان هذه الفتن العمياء وعليكم بالاستقامه على دينه والثبات عليه للنجاه من اي داهيه دهياء ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ايها الناس ان حاجه المرء في هذه الحياه تؤزه الى الخوض في غمارها ازا ويدعى الى مخالطه بني جنسه دعى وانه كادح الى ربه كدحا فملاقيه ثم هو خلل ذلك كله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 وقضى عليها بالعزله في زاويه ضيقه خسيسه لا يرى فيها الا نفسه لينأ بها عن مكابده الحياه ومخالطه اهلها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم رواه احمد وفي خضم معافسه الحياه وضروبها يجد المرء نفسه بالضروره محاطا بالناس في غير ما سبيل في بيته وسوقه ومسجده وعمله وهيهات هيهات ان تكون سمات المخالطين له على حد سواء بل انهم سيمثلون امامه على ثلاثه اصناف صنف مادح له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 والاغراء والنفاق لان من نظر الى صاحبه بعين الرضا في كل شيء كلت عينه عن عيوبه ولربما اشتد الافراط به ولربما اشتد به في المدح حتى يصبح سلما للم... للممدوح حتى يصبح سلما للمادح عند الممدوح لبلوغ مراب دنيوي فيكثر م... فيكثر مدحه ويقل صدقه ويحصن لسانه ويخبث قلبه او يمادح صنوه طلبا للود, طلباً للود ظاهرا وسهامه تنطلق غيظا اذا غاب عنه والمحزن ان الناس من هذا الصنف ليسوا قليلا ديدن الواحد منهم المدح والاطراء بحق وبغير حق لهم ولع بالاغراء وبقلب السيئات حسنات يحمل احدهم عن الممدوح القبائح ويحسن له الاخطاء ويسوق له الحق باطلا والباطل حقا حتى يالف الممدوح ذلك فيغيب وعيه عن حقيقه نفسه ويتعاظم عن عيب ذاته ثم تيدمن الثناء ثم تيدمن الثناء والافراط حتى يوالي ويعادي على ذلك فصديقه الحميم هو المادح وعدوه اللدود هو المكاشف الصادق ثم إنه, بذيوع مثل ذلكم ثم انه بذيوع مثل ذلكم يكثر الغش وتضيع الحقوق وتذوب ثقه المرء بنفسه وتضمحل منفعته ويضمر اخلاصه فلا ينبض قلبه الا بالمدح ولا يتنفس الا بالمدح ولا يجالس الا المداحين وحين لن يكون للعقلاء عنده محل للاستشاره ولا للمخلصين طريق للاستناره حيث ذا... حيث ذهب به حب المدح حيث ذهب به حب المدح كل مذهب فصده عن استبصار المصلحه والنفع المعلوم ولذا عباد الله لم يأتي المدح والاطراء في وجه الممدوح مذموما على هذه الصفه الا لما يفضي اليه من الغرور والاعجاب القاضيين بالبعد عن الاصلح وتضييع الانفع وكسر الهمم وكسر الهمم عن بلوغ المعالي فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح صاحبه امامه فقال صلوات الله وسلامه عليه ويحك قطعت عنق صاحبك قالها مرارا رواه البخاري ومسلم وقال صلوات الله وسلامه عليه اذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب رواه مسلم وقال صلوات الله وسلامه عليه اياكم والتمادح فانه الذبح رواه احمد وابن ماجه وهذا كله عباد الله لا يمنع اعطاء كل ذي حق حقه وانزال الامور منازلها من خلال الشكر للمحسن حقيقه والتشجيع لصاحب الهمه بالثناء المنصف المعتدل لان ذلكم خلق من اخلاق الاسلام الرفيعه ومن لا يشكر الله لا يشكر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله وقد اثنى النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه عدد من الصحابه على وجه الحقيقه والقصد مع امن الافتتان والغرور والحذر الحذر عباد الله من حب المرء ان يمدح بما ليس فيه او بما لم يفعله فقد قال جل شانه لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم اما الصنف الثاني عباد الله فهو ذلكم الرجل القادح المنطلق قدحه من خسه طبعه ولؤم نفسه وقذاره لسانه فهو لا يرى الا طعانا لعانا فاحشا بذيئا لسانه كما الذباب لا يقع الا على الاذى لا يعرف طريقا الى الانصاف ويعذبه السكوت لسانه كالعقرب وقلمه كالعقور يقرض الاعراض ويتطاول على الكرام واللئام على حد سواء لا يعجبه فعل احد ولا يستسيغ الانصاف يدمن النقد ويكنز العدل وينفق القدح يحب ان يخالف ليذكر وان يبلبل ليشكر يتقحم في الغمرات والمزلات والخوض في الكلام على غير هدى وربما لا تلد نفسه إلا حين يكون قدحه ذائعا في الملأ شائعا بين الأصحاب يرى الناس كلهم خطائين وأنه هو المصيب وحده إن تحدث عن الماضي فكأنه مطلع على الخبايا وإن تحدث عن المستقبل فكأنه حديث من سيرى وسيسمع يرى نفسه فقيها وحاكما وطبيبا ومهندسا ومعلما لا يعجبه العجب ولا تتوق نفسه لحسن الادب وانما يلوك لسانه فيغتاب ويبهد جاعلا لسانه كالمقراض يقلع هنا ويجرح هناك فلله فلله ما اشبه حاله بلا حس المبرد كلما ازداد لحسه ازداد دمه على على المبرد كلما ازداد احسف ازداد دمه على المبرد وامثال هؤلاء آفة على المجتمعات وهم شرار الخلق الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامه من تركه الناس اتقاء فحشه رواه ابو داود والترمذي وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ثم انه قد يشتد الامر بلاء ثم قد يشتد الأمر بلاءً اذا كان القدح مصوبا في نحور ذوي الهيئات والمكانه الرفيعه كالسلطان والعالم حيث ان لهما من الاجلال والتقدير ما يقبح معه التشير بهما او التعيير لهما يقول ابن عبد البر رحمه الله يقول ابن عبد البر رحمه الله أحق الناس بالإجلال ثلاثة العلماء والإخوان والسلطان فمن استخف بالعلماء أفسد مرؤاته ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه والعاقل لا يستخف بأحد ومما يزيد الأمر تأكيدا وتوثيقا عباد الله حينما يكون الخوض فيما قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم فليس ذلك إلا للعلماء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 الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقد مر معنا عباد الله ذكر صنفين من الناس مذمومين وها نحن نذكر ثالث الاصناف الخيار الوسط وهو الصنف الناصح من الناس وهو الذي يصدق في نصحه ويخلص في قصده ان مدح مدح بوجه مشروع وان قدح وجرح فعلى وجه الاصلاح وحسن المقصد باسلوب الحكيم وصوره المعرض للمصرح الراجع راجع خطا احد ما فانما يراجعه في لباقه وبراعه ليحمل المخطئ على الخير ويصده عن الشر وهو في الوقت نفسه يجتنب النصح المعلن يجتنب النصح المعلن بين الناس لأنه لون من... لانه لون من الوان التوبيخ المودي الى التعيير ولا جرم ان تبادل النصح الخالص الصادق الامين هو سلم الفلاح وطريق النجاة وهو لون من الوان التعاون على البر والتقوى وهو الصبغه الاصيله التي امر الله بها جل شانه في قوله ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون وقد امر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الدين النصيحه قالها ثلاثا قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم رواه مسلم فالواجب على المسلم عباد الله لزوم النصيحه للمسلمين كافه وترك الخيانه لهم وترك الخيانه لهم بالإضمار والقول والفعل معا اذ ان المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يشترط على من بايعه من أصحابه اصحابه النصح لكل مسلم متفق عليه ثم ان خير الناس اشدهم مبالغه في النصيحه الصادقه ومن هنا يصير ضرب الناصح يصير ضرب الناصح خيرا من تحيه الشانع بسم الله الرحمن الرحيم والعصر